وَمَدَّدَ فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَاعُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ مُنْتَهَى إِذ ظَنَّ هَذَا الَّذِى إِبْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَرَى فَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ الْلَاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْفَى تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيْزَى إن هي إلا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 فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يدن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنفى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 أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحفه سا وإبراهيم الذي وفى ألا تزوازرة مزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خَلَقَ الزوجين الذكر والكنسى من نطفة إذا كمنا وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وَأَنَّهُ هُوَ رَقُّ الشُّعَرَاءِ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمًا حٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُكْتَفِي كَتَأَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ يقال هذا ندي من النذر القولا اذفك الاذفا ليس لها من دون الله كاشفا اف هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تذكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا